بوك تو بياليش اثناني واربعون اثنان واربعون شهر برومون زيارة المدينة زيارة المدينة باجاركي ربيبار كولاتاكي هل يفتح السوق ايام الاحد هل يفتح السوق ايام الاحد مالكي سومبار هل يفتح المعرض ايام الاثنين هل يفتح المعرض ايام الاثنين প্রদোরশনী কি মঙ্গলবার هل يفتح المعرض ايام الثلاثاء هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ চিড়িয়াখানা কি বুধবার খোলা থাকে? هل تفتح حديقة الحيوان ايام الاربعاء؟ هل تفتح حديقه الحيوان ايام الاربعاء؟ 뮤지엄 바자드ঘর কি বৃহস্পতিবার খোলা هل يفتح المتحف؟ هل يفتح المتحف ايام الخميس غاليري با تشوبي প্রদর্শন هل يفتح الجاليري ايام الجمعه <تصفيق> هل يفتح الجاليري ايام الجمعه ছবি <تصفيق> তোলার هل يسمح بالتصوير هل يسمح بالتصوير؟ إِكاني كي پروবেশولكو ديت هل ينبغي دفع رسم دخول؟ هل يجب دفع رسم دخول؟ پروবেশولكو কত টাকা؟ كم يكلف رسم الدخول؟ كم يكلف رسم الدخول؟ دولير جنو كي هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ ششودر هل يوجد تخفيض للاطفال؟ هل يوجد تخفيض للاطفال؟ بيدارتي هل, هل يوجد تخفيض للطلبه؟ هل يوجد تخفيض للطلاب oyَبَارِِتَا کی؟ ما هذا المابنى؟ ما هذا المابنى؟ oyْبَارِتَا ق opinn elloтоza cdnritorii عمر هذا kdo tudon e هذا kama عumru هاذا المabnâ؟ kama عumur هاذا المabnâ? oybarita من بنى هذا المبنى؟ عمي باستوكلاي أغروهي. أنا مهتم بالهندسة المعمارية. أنا مهتم بالهندسة المعمارية. عمي شيلپوكلاي أغروهي. أنا مهتم بالفن. أنا مهتم بالفن. عمي চিত্রকলায় আগ্রহী ভাষা শিক্ষা সংক্রান্ত সর্বশেষ পাঠ্যক্রম পেতে লগন করুন ডাব্লিউডব্লিউডব্লিউ ঠিকানায়